أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ولا ل ا تحسبن ل ه غافلاً ع م يعمل م ا ا ا ل ل ظ و ن إنما ي ؤ خ ر ه م ل ي و م تشخص ف ي ه ا ل أ ب ص ا ت م ع ي ض م و ه م ل ا ي ر ت د إ ل ي ه م طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هوى ا و أ ن ذ ر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا الى أ ج ل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إ ن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله تحسبن وعده عزيز إن فلا تحسبن الهدى ل م خ و ع د ه دعويه الله ع ز ي ز إن ا ت مضمون ا ج ت ق ا م يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله, وبرزوا لله, وبرزوا لله, لله الواحد وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب قدمت لكم هذه ا ل ت ل ا و ة من موقع تي في ق ر آ ن دوت كوم